موقع رياض القرآن يقدم اللهم ارحمني بالقرآن وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم جزكني تناوته أنا الليل وأطراف النهار وجعل مريه حجة يا رب العالمين اللهم أصحي لي دين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 اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيام يوم القياد وخير أيام يوم القياد كفي وميتة سوية ومردا غير مخسو ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل الموازيني وحقق إيماني ورفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العنا من الجنة اللهم رحمةك وعزايم لافرتك والسلامة من كل بيت من كل بيت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاضبتنا في الأمور كلها وأجبنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا غماً إلا غفرته ولا همّ من إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حل